كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ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 ان وخيركم طفلن ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وَوتَ الْ الأررضه مِدَةً فَإذاَا أن زَلناَا عَلَهَا المَاأَهتزَّت وَرَبَت وَأَبَتَت مِنْ كل زَوجٍ بهج ذَلِكَ ب بأن اللهَّه هو الحَُّ وَأَهُ يحيل المَوْوتَ وَأَهُ على كلّ شيءَئ قدير.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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 لَمْ تَرَ أن اللهَّهَا يَسجدُ لَ مَن فيِي السَّمواتِ وَمَا فِيأَْرض وَالشَّمْمسُ وَالقَمَر وَُّجُوم وَالجِبالَالُ والالشَّجر والالدَّو َبُّ وَكَث مِن النَّاس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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 بَهمَةِ الأنعام فَكُلُ مِنْهَا وَأَطعمُ الْ البَئِسَ الفَقير ثمَُّ اليَقضُوتَفَثَهُم وَّوفُُ ذورَهُم وَْيَطوَّفُ بالِالبَيتِ العتيق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 وَمَي يُشرِك بالِاللههِ فَكَأََّماَا خََّ مِن السمائِ فَتَخْطفُهُ الطير وَمَ يُشرِك بالِلهِ فَكَ أنَّماَا خَََّ مِن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 مَا جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المخبتين.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 مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ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 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فَكَأَم مِ قَرِييَةٍ أَهلَكْنَاهَا وَهِييَ ظَالِمَةٌ فَهيَ خاَويَةٌ على عُروشِهَا فَهِييَ خاَويَةٌ على عُروشِهَا وَبِأرم مُعَقَّلَةِ وَقَصرِم مَشيد.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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا الْعِلْمَ أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم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 وَأَ اللهَّهَ سَمع بَصير ذَلِكَ بِ بأن اللهَّهَ هو الحَقُّ وَأَ ماَا يَدَعونَ مِنْ دُونِهِ هو الْباطِل وَأَ ماَا يدَعونَ مِنْ دُونِهِ هوَ الْباطِلُ وَأَن, هو وأن اللهَّهَ هوعَُكَرير.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 إنِكَ عَهُدَم مُسْتَقيم وَإِن جَدَلُ كَفَقُلِ اللههُ أَلَم بِماَا تَععمللون أَ اللهَّهُ يَحكُم بَينَكُم يَومَ الْ القامَةِ فِي مَا كُتُم فِيه تَخْتَلِفون أَلَمْ تَعلَم أنأَ اللهَّه يَعلَمُ مَا فيِي السَّم وَالأَرون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 وَإذاَا تُطْلَ عَلَيهِم آياتَتُنَ بَيناتٍ تَعرففُ فِي وجهِ الذيينَ كَثَرُمُم كَر يَكادُونَ يَسطُونَ بِالَّذينَ يَطْلونَ عَلَيهِم آياتنَا قُلْ أَفَأُونَ بِأؤكُمْ بِشَرِّْم مِن ذلكم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 إن الله سميع بصير يعلم مَا بَيْنَ أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون